13. Cüz, sayfa 241. Eûzü billâhi mineşşeydânirracîm, bismillâhi r-rahmânirrahîm. Ve mâgberi nâfsî innen nefsel âmâratun bisû'i illâ mâ rahîme rabbî inne rabbî resûr-r-rahîm. وقال الملك أتوني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك كان ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع عجر المحسنين ولأ أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون و جاء خوات يوسف فدخلوا عليه فعرفهم لهم لهذين كيان و لما جهزهم جهادهم قال تني بأقل من أبيكم فلا تَرَوْنَ أني هُوَ في وَأَنَا خَيْرُ خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عيدي ولا تغربون، قالوا سنرابد عنه أباه، وإنا لفا عيننا، قال للفتيان هجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها، إذا انغلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع الكيل فأرسل معنا يا أخانا نكتل وإنا له لحافظون، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمينتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم جدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمي أهلنا ونحفظ أخانا ونزال كي بعيد ذلك كلم يسير قال لن ارسله معكم حتى تؤتون منسغا من الله لتأتنني به إلا أن يحاض بكم فلما آتره منسغا قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرغة وما يغني عليكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث مراهم بهما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حدث في نفسه عقوب غضها وإنه لدعى علم مما علمنه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف أبا إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا بما كانوا يعملون فَلَمَّا جهزهم بجهاتهم جَعَلَ استغاية فير رَحْلِ أخيه ثُمَّ أذى مؤذن أيتها العير إنكم لسارغون قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواء الملك ولمان جاء به حمل بعير وان به زعيم قالوا إن شاء الله لقد علمتم ما جئنا في الأرض وما كنا سارغين قالوا فما جزاؤه وإن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد فير كذلك نجل الظالمين فبدأ بأمعيتهم قبل وعاية أخيه ثم استخرجها من وعاية أخيه. كذلك كدنا يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا إن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوغ كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخله من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شروا مكانا والله أعلم ما تنصف قالوا يا أيها العزيز إن له أبع شيطانك كبيرا فقد حدنا مكانه إن من المحسنين قال ما عاد الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إنا دل الظالمون فلما استيسوا منه خلقون جياً قال كبيرهم لم تعلم أن أباكم قد أخذ عليكم ملتغاً من, من الله ومن قبل ما فرأتم في يوسف فلن أبرحنا الله حتى يأذن لي أبيه ويعكم الله لي وهو خير الحاكمين يرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغاية وَسَأَلُوا قَرِينَتَهُ كُنَّا فِيهَا عَيْرًا لَّتِي أَغْبَلْنَا فِيهَا إِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَل سَوَّلَتْ لَكُم أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَتَوَلَّاهُم قَالُوا يَا يا بني يذهب فتحس من يوسف ولا يس من الله إنه لا يس من راح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز ما سناه لنا الضر وجئنا ببضاعة مزجت فالفنا الكيل تصدّع لنا إن الله يز متصدّعين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون قالوا إنك ت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتغي ويصبر فإن الله لا يضيع عجر المحسنين قالوا الله لقد أشرك الله علينا وإن كنا لخاضئين قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو يرحم يذهب بقميصي هذا فألغوه على وده أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم ولما فصلت العير قال أبوه مني لأجل ريح يوسف فلولا لنتفند قالت الله إنك لفي ظلالك الغليم فلما أن جاء البشير الغام على وجهه فأغتد بصيراً قال ألم أقول لكم إني علم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاضين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغسور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العشف وقروا له السجد وقال يا أبت هذا تأمله يا يمين قابل قَالَ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ ذلك من أنباء الضيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا جمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون فأمنوا أن تأتيهم غاشرة من عذاب الله وتأتيهم مساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة إن أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من ضبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عذبة الذين من ضبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا فلا تعقلوا حتى إذا سيسى الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وجاههم نصرنا فننجي من نشاه ولا يرد بأسنا عن الغام المجرمين لقد كان في قصصهم عدرة له للألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يدي وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون <تصفيق> <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم فالإفلام من تلك آيات الكتاب والذي أنزل إلك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمدين سرونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر فاصل الله إلى تلعلكم بالعقوة ربكم تغينون وهو الذي مت الأرض وجعل فيها رواسي أنهارا ومن كل السمرات جعل فيها زوجين اثنين يوشي ليلة إن في ذلك الآيات الغامية تفكروا وفي الأرض اقضع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يصفى بماء واحد ونفضل بعضها على بعضين في المكل إن في ذلك لايات الغامية عظيل وإن تعجب فعجب وقالهم إذا كنا ترابا إنا لفي الخلق جديد أولا الذين كفروا بربهم أولئك الأولاد في أعناظهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وستعدونك بِالسَّيَّاتِ قَبْلَ الحاساتغ خت من قدهم الماسلات وإن رَبَّكَ جسرة للنات علىقول مهم ربك شد معقا ويقول الذين كفروا لو لا منزل عليه ث م بي إن النماها منزر و النقا منها الله يعلم ما تحمل كل عالم الغيب والشهادة الكبير المتعاسوا منكم من أسر الغول ومن أجهر به ومن هو مستقف بالليل وسائل بالنهار لهم عقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أم الله إن الله لا يغير ما بغوم حتى يغير ما بأنفسهم إذا أراد الله بغوم سوءا فلا مرد له وما لهم من أدونهم فَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْبَارِئِ خَافُوا 252 Lahud dâ'at al-haq wa aladni al-ûn min al-dûnihi la yastâribun lahum bi çeynillâ kabîl kafîhi lal-ma illiyablû wa sahama wa bi ba'lihi wa ma dû'â al-kafirîn illa fi قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعل لله فراكا يخلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل لله خلق كل شيء وهو الواحد الغهار فأنزل من السماء ما فسال تودية بغدرها فاحتمل السيد زبد الرابية ومما ينقد عليه في النار ابتغى حليتنا متاعا زبد مثل كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب في جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال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 فَزَمَن يَعْلَم انما انزلينكم ربك الحق كما هو يعلم انما يتذكر إِنَّمَا الالباب الذين يؤمنون باحد الله ولا يشركون له المساكة والذين يصلون ما مر الله به ان يصلوا يخشون ربهم يخافون سوء الحساب فالذين صبروا واتقوا ما جَنَّاتِ عَرْنَى يَدْخُلُونَهَا مَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ الْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الثَّأْمَ وَالَّذِينَ يَحْوُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِمْ يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُّهَ الصَّالِحُونَ الله يجسد الرزق لمن يشاء ويقدير وفرح بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليها آية من ربه وإن الله يظل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا تضمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تضمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم حسن ملاب كذلك أرسلناك في أمتنا ودخلت من قبلها أمم عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكرهون بالرحمن قل في لا إله إلا هو علي تذكرت إليه متابة ولبَنَّ قُرآنَ سُيَّرَ بِهِ الْجِبَالَ وَقُطَعَ بِهِ الأَعْلَوَنَ كُلَّمَا بِهِ الْمَوْتَ بِلِلَّهِ بل لَا مُجْمِعٌ فَلَمْ يَجِسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّا يَشْيَعُ اللَّهُ لَهَذَا النَّاسِ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا يُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا غَارِيَةً وَلَمَا اسْتُهْزِئَ بِهُمْ عَلَوْا مِن قَبْلُ كَفَأْمَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ خَاسِرُونَ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ فَثَمَنْ هُنَالِقٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ سُرَقًا قُلْ سَنَمُوهُ هَمَّاً تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ وَعِنْدَهُمْ مِّنَ بَلْ هُنَّ الَّذِينَ مثل الجنة التي عدى المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها تلك عربة الذين اتقوا عرب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما يوثل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه وقل إنما يمرت أن الله ولا أشرك به أدعو إليه أدعو إليهم آب وكذلك أنزلناه حقما عربيا ولين اتبعت أهرائهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا باق وَلَقَدْ أَغْسَلْنَا رُسُلًا من قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرْيَةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِي بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلْ يَجَلِي الْكِتَابَ يَنْحُوَ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُسْبِدُ عَيْدَهُ الْكِتَابَ وإما نري أنك بعض الذين عدهما ونتوفي أنك فإنما عليك البلاغ علينا الحساب أولم يروا أننا نأتي الأرض أن نغففها من أضرافها والله يحكم لا معاقب لحكمه وهو الَّذِينَ الحساب فغل مكر الذين من قبلهم فلله المثر جميعا يعلم ما تكسب كل نفسي وسيعلم الكفار لمن عبب التار ويقول الذين كفروا لسا مرسلا قل كفى من بسم الله الرحمن الرحيم ألف كتابنا أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم الأصراض العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ميل لكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الأخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عمجا أولئك في ضلال بعيد <gülüyor> Sahife 255. <gülüyor> وَإِذْ طَغَى الْمَلَأُ مِنْ شَكَرْتُمْ كَفَرْتُمْ مُوسَى مَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمَ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ Sözlerimiz <Sessizlik> <Sessizlik> Allah <Sessizlik> قالت لهم رسلها من نعم إلا بشر مثلكم ولكن الله من على من يشاه من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بشلطان لله بإذن الله وعلى الله فل يتمكن المؤمنون وما لنا إلا نتمكن على الله وقد هدانا سبلنا ولن على ما آزيتمنا وعلى الله فل يتمكن ربان الذين كفروا لرسلهم لن هوجنك من ارضنا الا تعالوا نفي ملتنا فاحا اليهم ربهم لن هلكن الظالمين ولن سننكم لو ومن بعدهم ذلك ما ختم ظالم بما وَسَتَفْتَحُ عَلَيْهِمْ كُلَّ جَبَّارٍ يَأْتِيهِ الْمَاءُ وَمَا عَذَابٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ بِهِ فِي اللهم بالحق يا شيئ يظهركم ياتي بخلق جديد وما ذلك على الله حديث فبرجول الله جميعا ثمال الدعثا وللذين استكبروا انا كنا لكم تبعا سهلات ننون عنا من عذاب الله من شيئين قالوا لو هدن الله لهديناكم ثواب علينا جزعنا ان صبرنا ما لنا مما حيط Rahman Şeytan Lema Vüzi El Amrı İnnallah Ve Aleyküm Aleyt El Hattı Atef Küm Fa Axlaf Küm Vema Kana Li Aleyküm Bi Şeytan İlla Atef Küm Fa Sajeb Küm Li, Fala Teloğumun <إني> كفرت بما من إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا من عَنْهَا إن تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تحية فيها سَلَامٌ فِيهَا وَذَلِكَ أَلَمْ كَيْفَ تؤتين كلها كل حين نبيذن ربها وعظم الله مثالا للناس لعله تذكرون ومسألة كلمة خبيثة كشجرة خبيثة يتوست منها فوالأعظم لها منظارا لثبت الله الذين آمنوا وبالغوا لثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ما يغلو الله الضال يفعل الله ما يشاء ألم ترى إلى الذين بدلون يمت الله كفر ما حلوا مهما دار الباب الجهنم يصلونها فبيس الغار بجعلوا لله هذا ليوظل عسى به ولتمتع فإن نصرك من النار قل لعبابي الذين آمنوا يقيم الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سر وعلانية من قبل أن يأتي أيام لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ما فأخر به من السمرات رزقا لكم وسأخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسأخر لكم وَاتَّقُوا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَإِنْ تَعْتَدُوا يَمَا اللهُ لَا يَحْصُوهَا إِنَّ لِلْإِنْسَانِ لَضَلَالًا كَثِيرًا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ هَٰذَا هَذَا مَوَعَدْتَنَا إِنَّهُ لَحَقٌّ وَقَدْ أَحْلَفْنَا بِهِ وَإِنَّا لَمِنَ الْمُسْلِمِينَ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا ربنا اني اسكنت امهاتنا ذريتي بيواد غير في اذروح عين عند بيتكم الحرام ربنا ان يقيم فجعل فاجعل فدة من الناس تهوي الىهم مرجوهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يفعل الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاب إن ربي لا سميع الدعاء رب جعني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا أغفر لي والوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يآخرهم ليومين تشخف فيه الأبصار مهضعين مقنع رؤوسهم لا يرتق إليهم ضرفهم أفدتهم هوا فأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل ضريب نجب دعوتك ونبتبع الرسول أولم تكونوا أغسمتم بنا قبل ما لكم من زوال وسكانت في مساكن الذين ظلموا أنفسهم تبين لكم كيف فعلنا بهم لكم الأمثال وغدم كهو مكرهما عند الله مكرهما مكرهما فلا الله إن الله الله عزيز رزاقا يوم تبتل الأرض ويل الأرض والسماء تبرز لله الواحد الغفور وترى المجرمين يومئذ المقررين في الأسفل سرابيلهم من غضيران وترشى وجههم النار يجزي الله كل نفس ما كسب إن الله سريع الحساب هذا بلا قول للناس ولينظروا به وليعلمون أنما هو إله واحد وليذكر آله الأرباب